ويشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركا والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين وَلَا فَجْلِدُوهُمْ فَجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ كلهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه من الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين ويدرى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 من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتمو ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا سُهَادَائِ فَأُولَائِكَ عِندَ اللهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَطْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ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 Si yang faham setulah yang aman, mereka akan mengalami siksaan yang menyakitkan. Mereka akan mengalami siksaan yang menyakitkan di dunia dan akhirat. Allah tahu dan kamu يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يامر بالفحشاء والمنكر ولو Tak ada, walaupun Allah Yezaki yang Isha. Allah Sembiyun Alim, dan tidak akan menolak kebajikan dari kamu. Saya berharap mereka memberi kepada orang miskin ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحصنات. I've seen والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولا تستنسوا حتى تستنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن لكم رجعوا فارجعوا وأزكى لكم والله بما تعملون عنين ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها مثاع لكم والله ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للممنات يوضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدي نزينتهن إليه وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا جيوبهن وأن uh, أمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن رَبِّنَا فِنَّ اللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِمْ نَغْفُرُ الرَّحِيمُ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ مَا يَأْتِي مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دره يوقد من شجرة لا شرقية ولا شرقيا ولا غربيا، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمس السنار نور على نور، يهدي الله للنور من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس.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 119. ويجفروا أعمالهم كسراب بقيعا يحسبه الظم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 من لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاة وتسبيحه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 فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيم به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلم الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دار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 والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول ويق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 مرتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولاد فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ وَيَتَّقِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ وَأَقْسَمُوا بِال 124. ونوسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 126. فإن تولوا فإنما عليه ما حمل عليكم ما حملتم وإن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 رسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض وما أوعون النار ولا بأس المصير يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت إيمانكم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 والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهم جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن Wahai Allah, Sembah أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا 119. فسلموا على أنفسكم تحية, تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات وَإِذَا كُنْتَ مَعَهُمْ لَا أَمْرَ جَامِعَ إِلَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ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 121. الله بكل شيء عليم